الزهر بالكرامه عليا مولانا الزهر بالكرامه خبان انام الابرار استودع اسرار الله ورسوله لله ورسوله الى الانسان في زهر ادوان كبت الجبال بناء اصول اصول الفلك صار مخدنا للي اسم البتولا بتولا والبيهه محلاها يا با ما كن جربنا الكون لولاها dunia wa dalal al-nurdana Allah jalala jalala ربك اذن بسال بسال منتجلتك ملاك نزلت عليها صلات الهادي يا بريناها بسماها سماها صلوا عليها يا رب الروح طروها صلوا عليها يا رب الروح طروها زمانه هل وجهها وضل حارب من الظلام ya ma ya malqama al barihat alhasan mazaka jannahum taaha alhasan mazaka jannahum taaha alhasan wa husain ma'a tis'a min abnaaha alhasan وظل ظالم من زمان انهل وجهها وظل ظالم يا زهور يا زهور يا زهور يا زهور يا زهور يا زهور يا ان هام للجرح قلبان شفرها زمزم من الولاده قال الحاريمام انسرها طلفام وعد هي فهام مع نسياده من العاد بحماها نجاه يلقاها من العاد بحماها نجاه يلقاها يما غريبه وقسم حاجاته تقباه يما غريبه وقسم حاجاته تقباه يا مولانا <تصفيق> من النور لخادم أهل البيت محب العتره